بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي انزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون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 وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرعوا نخيل صنوان وغير صنوان يسقى يسقى بما واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وَإِنَّ تَعْجَبَ فَعَجَبُوا قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ هُلَاءِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَهُلَاءِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَهُلَاءِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 فَمَا أوَاهم جَهَنَّمُ وَبِئْسَ مَثْوَاهَا أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو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 والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار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 وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا عَلَيْهِ عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أنابأ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 كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتنو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب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 وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ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 ومن الأحزاب من ينكر بعضا قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعتا هواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واقا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 وَإِمَّا نُرِيَ أَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَقُصُّهَا مِنْ آطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ وَنَحْنُ مُعَطِبٌ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ